الدرس الثاني الحاسوب واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الحاسوب الكمبيوتر شبكة الإنترنت سلة المهملات البريد الإلكتروني ذاكرة فلاش شاشة الكمبيوتر صندوق الحسوب ماوس لوحة المفاتيح الدردشة